ايها الاخوه الكرام 私はあなたのお姉さんにお越しいただきました。<音声> الله يا الله الله الله الله على الله عليك يا مولاي و الله ما شاء الله و الله الله اكبر و ما يجاوب فلاشي يا دليل و الله ما شاء الله و الله اكبر و ما يجاوب ف ل ي يا د ل ي どうもあ h がとうございました。 الله ع ل ي ك م الله عليه م الله عليه م موسوعه النابلسي ل ل ه ا ل ل ه ا ل ل ه ا ل ل ه ا ل ل الله الله الله ه ا ل ل ه よかったね。 اللهم اشرح صدرك يا شيخ يا بسم الله لتجل رباني ما ن عند ن ر ب شاء الله ما شاء لا ل ه ل تقال ل ه وحد رباني ذي من عند ربنا قال المقوى ما لها ل ل ه ا ل ل م ل ا ذ ما شاء الله الله الله الله الله الله الله ح ا ل حي الثاني عزيز كمان يا ابراهيم عزيز ابراهيم عزيز الله الله <تصليق> الله الله والله والله. ما شاء الله الله الله الله الله الله バス、バス、バス、バス、バス。 All r i g h t よし。 うん。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 ويشرح صدرك ويكبر بسم الله ما شاء الله مره. مره. مره. وعليك شيء تبين لهم بعض الدين عنهم وعليك السلام I'm a little run. السلام عليك يا مولانا Oh, What? ا ل ل ه ل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك على محمد و ع ل اله وصحبه وسلم Thank、okay. okay. you.、Okay. Okay. ا <تكلم> موسيقى <تكلم> اهلا و سهلا بكم في الحلاوه الجايه и рабочие и и и и и и и どうもありとうございまし ボロボロ 落ちてしまいましす ا ه و و و و و و و ا و و و الله و و و و اللهم صل وسلم و ا ر ل ه محمد و ل ال محمد ا ربي ي ا ربي من, من يا يا رحمان يا رحمان يا رحمان. الله يا رب لا تقبل شيئا ولا ق ب ل شيئا و ا تقبل شيئا ولا تقبل شيئا ولا تقبل شيئا ولا تقبل ي ئ ا ولا تقبل شيئا ولا تقبل شيئا ولا تقبل شيئا ل ا تقبل شيئا ولا تقبل شيئا ولا تقبل شيئا ولا تقبل شيئا ولا تقبل شيئا ولا تقبل شيئا اللهم عليك ا ر ب ن ا عليك يا رب اغثنا عليك يا رب اغثنا عليك يا رب ك لك ش ك ا لك شكرا ن ك ش ا لك شكرا لك ش ر ا لك ش ا لك ش ك ا ل لك ش لك ك ك لك ش ا لك شكرا لك ش ك ش ا ل ا ل لك شكرا ل لك ك ر ا لك ش لك ك ر ا ل ا لك ش ا لك ا لك ش ا ل لك شكرا ل لك ك ر ا لك ك ر ا ل لك ويوم الاحد وربي هناك كرم الله عز وجل عز وجل عز وجل ا ز و ل عز وجل عز وجل عز وجل عز وجل عز وجل ا ك ب ر الله اكبر ا ل ل ا ك الله اكبر الله اكبر الله ا الله ا ك ب الله ا ك ا ل ل ي ا ك ة ر ا ا ل ل ه ا ك ب ك ل ا ك عليك <تصفيق> الله, عليك. الله, الله يا معلم ا ل ى الله م شكرا ع ل ل ه ا ل ل ه ا ن ك اللهم و ب ه ا ل ل ه الا انت نستغفرك ونتوب اليك よく言えないならば。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 صلى عليك وصلى لقاء ب ل ا ب ي و ر ا م من ق ل م وجزيره النور محمد ا ل ع ظ ي م ط بن عبد الله ومسلم ا ل ل ه الصلاه والسلام بارك الله فيك يا ب ل ا م وعلى اله وصحبه وسلم ا و ه ا الله الله فيك يا سلام حسنا وجمالا كما ان الله, الله, الله. جميل النبي يا سيدي نعم. يا الله عليك الله عليك الله عليك يا رب ا شاء الله كده يا سيدنا 「おはようごいま والله اعلم ا ل ل هذا أ ك ا ل ل ه أ ك ب ر ي ف لا يؤمن بهما ل ا سكن بهما ل ك 何でしょうか الله،, الله. الله. الله يا بطل الله يا بطل ويختاري الملوك يا عشير <rated> الملك <اللي تصفيق> 「ありがとうございます」 نفتع الله, الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر التعليق التعليق يا رب 「ありがとうござ a ました」 ا ل ل ه أكبر ا ل د ق الوعد ل ه ا ل ل ا م ي الله الله اكبر الله الله اكبر سبحانك الله اكبر سبحانك الله اكبر سبحانك الله اكبر سبحانك الله اكبر سبحانك الله اكبر سبحانك الله اكبر تعاليك <تصفيق> <تصفيق> يا رب. بلازل بلازل عم ت ع ا ي ك يا عم ا ل ي ك أ ا عم ت ع ل ي ك يا عم ت ع ل ي ك يا عم تعاليك يا عم ل ي ك يا عم تعاليك يا عم ت ع ا ل ا ع ا ل ي ك من يا ر و ى ب ل ك سلام يا سلام يا حضره النبي صلى عليه وسلم 「ひるがわいらしい」 الله, الله, الله, الله. الله اكبر ل ل ه م ل م د محمد محمد محمد <تصفيق> يا رب الله يا معلم القران العلاء العلم ب ا ل ل ه ا ل ل م 「おはようございます」 الله أ ك ب ر يا رب الله يبارك لك يا السلام السلام الله الله الله الله شيخ الله الله رب. الله دعونا الله الله <تصفيق> <أما> الله <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورسوله صلى الله عليه وسلم الله「ありがとうございました」 الله الله الله <تصفيق> يا سلام يا سلام لا اله الا الله الله يا م و ل ا ه よろしくお願いします。 الله الله الله الله يا شعب الهي وصلي فقال لحالك ربنا تبارك وتعالى رب. ل ه كذا الله. يا <تصفيق> الله الله. الله. <تصفيق> شباب <تصفيق> やった اللهم الله اعطي الله روضات الله. الله يا يا يا الله. الله. الله. الله الجنه ة لاحد ل محمد عليهم و اللهم اعطي ل ل ه ا ل ل ه ا ل ل ل ه يا ل ه اللهم الله. يا ا ع م ي ل ل ه ا ل ل ه ا ل ل ن ه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 بسم الله اكبر الله اكبر الله ا ل ل ه الله الله ما شاء الله. الله. الله. الله الله يا مسلمه محمد الله يا رب عز وجل نحن نعبد الا ل بالله نحن نعبد الا ل بالله م ا عيني ونحن نعبد الا بالله من عيني و م ح ن نعبد الا بالله はりがとうございます」「ありがといありがといありがいありがいありがい خل ي المرب وخلي المعلم مم. عيني. مم. اه يا ك سلام ي ك ل اه يا سلام اه يا ل ل ه ا شاء الله 「あいに」い「やさなあ」「やさなあ」「やさなあ」 「ああ!<タッ>」<音楽><音楽>